بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا أنزلناه في ليلة القدر إننا في ليلة القدر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 تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. بإذن ربهم من كل أم. بإذن ربهم من كل أم. سلام هي حت. تمام طلع الفجر سلام هي حتى ما الفجر